اللَّهُ إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُطْلِ تَحْكُمْ يَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أراك اللَّهُ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفرا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خلانا أثيما لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ياتي الدنيا فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفرا رحيما ومن سَبِ الْإِثْمَ فِإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ بِكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَتَى ثم يرمي بي ثم يرمي بي بريء ان فضح وَدَقَّ اللَّهُ الْبُنَالَ الْأَعْلَى